الله رب العالمين وصلوا وصلوا على نبينا محمد الخاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان بلا يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام فهذه الحقة الثانية والعشرون بعد المئة من حلقات من أحكام القرآن الكريم يقول الله جل بكره قد نرى تقلبه شف السماه فلم ولأنه قبيس ترها فول وجهك في شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فول وجهكم شطره وإن الذين أُوتوا الكتاب أُوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم ومن الله غافل عما يعملون قد نرى جملة فعالية مؤكدة بقد والرؤية هنا رؤية بصر وتقلب وجهك في السماء هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلب وجهه في السماء ترقب لنزول الوحي بأمره بالاتجاه إلى الكعبة المعظمة قال الله تعالى فلنولينك قبلة ترضاها أي نوجهنك إلى قبلة ترضاها وهي الكعبة المشرفة ولهذا فرأ عليها قوله تولي وجهة شطر المسجد الحرام أي جهة المسجد الحرام وهو الكعبة وسمي مسجد حراما لحرمته وتعظيمه ولهذا ثلاثة من خصائص التحريم ما لم ثبت له من خصائص التحريم ما لم يكتب لغيره ثم قال تعالى وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة يعني في أي مكان كنتم من مشارق الأرض ومغاربها فولوا وجوهكم شطره والخطاب هنا للأمة عموما والخطاب الذي قبله لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذلك أن الخطاب الذي للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطاب لهم وللأمة كما سنذكره إن شاء الله قريبا وإن الذين أُوتوا الكتاب لا يعلمون أن الحق من ربهم الذين أُوتوا الكتاب هم الجهود والنصارى لا يعلمون أنه أي ما حصل من الإكتشاف الكعبة الحق من ربهم ولكنهم قوم معاندون مستكبرون ولهار توعدهم الله بقوله ما الله جراة عما يعملون في هذه الآية الكريمة من الأحكام إسبار رؤية الله سبحانه وتعالى لما يفعله العباد لقوله قد نرى تقلب وشتف السماء ومن فوائدها وأحكامها إثبات علو الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء، ترقبا ليدل الوحي من الله سبحانه، وعلو الله سبحانه وتعالى في السماء أمر مفطور عليه الخلق، ودلت عليه الشرائع والعقول، وقد اجتمعت الأدلة. الخمسة الكتاب والصمة والإجماع والعقل والفطرة على تبوت علو الله سبحانه وتعالى فوق خلقه وقد قسم العلماء ورحمهم الله العلو إلى قسمين الأول علو ذات بمعنى أن الله تعالى فوق كل شيء والثاني علو صفة بمعنى أن صفات الله سبحانه وتعالى هي على ما يكون من الكمال فأما الأول فأجد لكم ما أشرط إليها الكتاب والصنة والإجماع والعقل والفطرة وأما الثاني فله أدلة سمعية وعقلية منها قوله سبارك وتعالى ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى الأكمل وهذا دليل سمعي. وأما الدليل العقلي فلأن رب لا بد أن يكون أكمل من المرغوب وأعلى من المرغوب وصفا وقدرا وهذا هو الواقع ومن فائد آية الكريمة وأحكامها وعد الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نوليه إلى تبت نراها وقد فعل جل وعلا فقال تولي وجهك شطر نصر الحرام ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم خطاب له ولأمته في ولكن في هذا تفصيلا وذلك أن الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم إما أن يقوم الدليل على أنه موجه له وحده أو على أنه موجه له وللأمة أو يكون هناك دليل لا على هذا ولا على هذا فأما الأولى فيكون خاصا به مثل قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك من المعلوم أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وأما الثاني وهو الذي جل الدليل على أمم الحكم له والأمة فمثل قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لأجتهم فهنا صدر الخطاب بخطاب موجه للرسول عليه الصلاة والسلام أو بنداء موجه للرسول صلى الله عليه وسلم في قوله أيها النبي ولكنه جعل الحكم عاما فقال إذا طلقت النساء فطلقهن ولم يقل إذا طلقت وهذا يدل على أن هذا عام له ولأمته صلى الله عليه وعلى وسلم أما القسم الثالث فكثير في قرآن الكريم يكون, الخطاب يكون كلام بسيرة الخطاب للواحد وهذا ظاهره أنه موجه للرسول عليه الصلاة والسلام فقيل إنه موجه له ولأمته لكن خص الخطاب به لأنه قائد الأمة وإمامها وقيل بل هو موجه له وحده وأمته في ذلك يشملها الخطاب من باب التأسي والاقتداء والخلافان بل والخلاف في هذا لفظ لأن كلا القولين يصب في أن الأمة تفعل موجها إلى رسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ومن فائد هذه الآية الكريمة وأحكامها وجوب استقال قبلة في أي مكان كانت من العرض لقوله وحيثما كنتم فولوا أجوهكم شطرة ومن فائد هذه الآية كريمة وأحكامها أن الواجبة الاتجاه إلى الجهة لا إصابة العين بقوله شط المسر الحرام أي جهته وهذا ما لم يتيسر استقبال العين فإن تيسر استقبال العين كان واجبا يؤمنوني أن من كان في المسجد الحرام يتؤثر له أن يتجه إلى عين الكعبة لأنه يشاهدها ومن كان خارج المسجد الحرام ويسعى لي لينظر ينظر إلى الكعبة فإنه لا يمكنه أن يشاهد الكعبة فيكفيه الاتجاه إلى في الجهة والجهة الواسعة وكلما بعدت النسافة اتسعت الجهة ولهذا قال العلماء رحمهم الله إنه لا يضر الانحراف اليسير عن القبلة وإنما الذي يضر أن تكون القبلة عن نينة أو عن شمالك أو خلف ظهرك أما الانحراف اليسير فإنه لا يضر واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلا وسلم ما بين المشرق والمغرب القبلة يقوله لألمدين لأ ومن ثان على سمتهم وبقوله صلى الله عليه وعلا وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولا تشرقوا أو غربوه ويستثنى من وجود الاتجاه القبلة يستثنى ثلاث مسائل المسألة الأولى عند الخوف إذا كان الإنسان هاربا من عدو فإنه يصلي حيث كان وجهه والمرض إذا كان الإنسان مريضا ولا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة بنفسه ولا بمن وجهه فإنه يصلي حيث كان وجهه والثالث النافلة في السفر فإن الإنسان يصلي على راحلته من سيارة أو بعيد أو طائرة حيث كان وجهه لأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم كان يفعل ذلك أما الدليل في المسألة العليين الخوف والمرض فهو قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت واستثنى أيضاً المسألة رابعة لكنها مقيدة وهي ما إذا جهل القبلة في البر واجتهد وصلى إلى الجهة التي أداه أداه جهاده إليها ثم تبين له بعد ذلك أنه ليس إلى القبلة فإن صلاته صحيحة لأنه فعل ما يستطيع فعله وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعى فهذه أضع مسائل تستثنى من وجوب الاتجاه إلى الكعبة ولم نتمكن من إتمام الكلام على هذه الآية الكريمة لضيق الوقت وإلى حلقة قادمة إن شاء الله